فالحق سبحانه وتعالى لأنه يعلم أنه قمن للفطر السليمة فما على الرسل الذين يجيئون إلا أن يزيحوا الغفلة عن الناس وأن يزيحوا آثار البيئة وآثار التكليب للبيئة لأن المنهج التكليفي حينما جاء أول الأمر جاء منهجا مشهديا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 ولا دار الآخرة خير ولا نعم دار الوتر. هذا موضوع المنهج إذن فمهمة الرسل إنما جاءت لتنفض عن النفس البشرية غبار الغفلة وما تنشئه الغفلة من ران على القلب يحجب فطرته السليمة وتنزع الناس من تقليد البيئات ولكن إذا كان الفساد إنما يطرع على البشر في عدم أخذهم بمنهج الله من طريقين طريق الغفلة وطريق تكليد البيئة إنا وجدنا آباءنا وطريق الغفلة نعم الحق سبحانه وتعالى بيّن ذلك وبيّن أن البيئة لا تفسد ويأتي بعدها ليقلدها في ضلالها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 ان الامانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن علم من القرآن وعلم من السنة وحدثنا عن racع الامانة 예نام الرجل النوم فتقبض الامانة من قلبه فيظل اثرها مثل اثر الوقت ثم ينام النوم فتقبض الامانة من قلبه فيظل اثرها مثل اثر المجل كجمر دحرجته على رجله فنفط فتراه منتبرا وليس به شيء ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قصن فدحرجه على رجله قرل حديثة فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد يوجد أحد منهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمين وحتى يقال للرجل ما أظرفه ما اجلده ما اعقله وما في قلبه مثقال ذره من ايمان وقد مر علي زمان وحذيفه رضي الله عنه هو الذي يتكلم وقد مر علي زمان وما كنت ابالي أيكم بايع وان كان مسلما لا يردنه علي دينه وان كان يهوديا أو نصرانيا لا يردنه علي تابع اما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا هكذا تدخل الغفلة على القلوب واحدة واحدة ثم شرحها رسول الله فيما حدث أيضا به حزيفة حينما جلس عند عمر رضي الله عنهما فقال أيكم يذكر الفتنة فقال كل فقال أصحاب عمر كلنا يذكر الفتنة فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله قالوا نعم قال لا تلك تكفرها الصلاة ويكفرها الصوب ولكني أعني الفتن التي تموج كموج البحث فأسكت القوم أي لم يكن عند أحد جاب إلى أن قال حزيزة أنا سمعت قال أنت لله أبوك قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا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 فيسهل ثم تأتي في شيء فيسهل ثم تأتي في شيء فيسهل إلى أن قال ماذا تُعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا وفي رواية عودا عودا وفي رواية عوضا عودا فأيما قلب أنفرها نكتت فيه نكتة بيضاء وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة صوداء حتى تكون على قلبي على أبيض مثل السطر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 واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بل شهدنا ان تقولوا يوم القيامة ان كنا عن هذا غافلين ابي اول مطلب او تقول إنما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم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 التي تلقت منهج الله جعل الله لها من المنهج قانون طيانة المنهج فإذا ما أذنب الإنسان جنبا جعل الله من سميم المنهج أن لا تفرح بالذنب بل تندم لأنك فعلته وأن لا تحاول أن تبرره بأن تجعله حلالا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 أو المنهج حينما يخالف في جزئية في عناصر التكليف أن تتنبه لنفسك وأن تردها عن غراية فإن لم تقوى على نفسك طلب من الغير. أن يردك عن مؤترك فإذا لم يوجد ذلك الغيض وكان نصيبه أيضا من الغفلة مثل نصيبه إذا فالفساد قد طلب لا الإنسان استطاع أن يرد نفسه إلى صواب المنهج ولا أحد يرد استطاع أن يلويه إلى صواب المنهج فماذا يكون لا بد أن يرسل رسول إذن فالرسل إنما جاء لينفضوا عن الناس قدار الغفلة ولينفضوا عن الجوهل الإنساني الأصيل صدأ البيئة والفطرة السليمة